وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملاه زينته وأمولا في الحياة الدنيا ربنا إن كأتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم